لا اله الا القران الله الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا يَوْمَ تَرَى الْفُرَاجِفَ تَتْبَعُ الرَّادِفَ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ رؤتهم واحده فاذا هم للساهره الا اتاك حديث مصا اذ نادى ربهم بالوعد المقدس طه انحب الى فَذَمَّ وَعَصَا فَمَا ادْرَى يَسْعَى فَحَشَرَ فَلَنَا فَقالَ إِنَّ رَبَّكُمْ أَعْلَى فَأَخَذَهُ اللهُ مَكًا يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزة الجنم الغيم نفس على هوا فان ان الجنه اهل المقوام يسالونك عن الساعات اي يوم مسا يوم ما رها لم يلبثوا الا عشيا ان عشيت اللهم ها إِنَّ الصِّرَاطَ مُسْتَقِيمًا صِرَاطَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَأُخْرِجَ مَقْتُولًا عَلِيمٌ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَقًّا عَدَّ صَوْتَهُ وَإِنَّهُ عَنْ جَاء أَلَعْنُوا يَتَّكَأُ أَوْ يَرْتَكُونَ فَتَنَ فَهُوَ الْإِكْرَامُ أَمَّا مَنْ اسْتَغْنَى فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّعَ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَسْتَكِينَ وَأَمَّا مَنْ مِنْ رَبِّكَ مُكَرَّمًا مَرْفُوعَةً مُطَهَّرًا بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرٍ أُتِلَّ لِلْإِنْسَانِ أَطْهَارٌ مِنْ أَيِّ شَنَأٍ خَلَقَ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَ ثم السبيل يسر ثم أماته فأقبر ثم إذا شاء أنشر كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان من الماء صفا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتنا ونخلا وحدا وصاحبتي وبنين لكل مرئيهم يومئذ شأن يؤمين وجوه يومئذ مصفرة ضاحكة مستهشرة ووجوه баром